ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون